124. كل كَانَ كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 125. قل فأتوا 124. فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله 124. اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 125. إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى تَمَّ قَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ 117. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون 118. قل يا أهل الكتاب لم تصد دُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَ عَايَ وَجْهٌ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بغافل عما 117. من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين 118. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله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 117. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 118. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم تُبِنَّمَتِ إِخْوَانَا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانٍ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ منها 119. كذلك يبين لَكُمْ لكم آياته لعلكم تهتدون 110. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 112. وأولئك هم المفلحون 113. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 114. وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض 118. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 119. الذين بيضت 117. وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون 118. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 119. وما الله يريد ظلما للعالمين 112. ولله ما في السماوات وما في الأرض 113. وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمنا 117. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكبر 117. <تصفيق> لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 118. <تصفيق> بربت 119. أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا وباء بغضب من الله والله وضرب عليهم المسكن ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق